Szanowni شد الإتوذ وربيب الجهاد عرفوه في المرحلة المتوسطة لا يفكر إلا في الجهاد وكلما علم أن أسفا قدم من الجهاد لهب إليه وسأله هل قتلت شيء كانت امنيته في الحياة ينال شرف الجهاد وأن يختم له بالشهادة لله شرقه أيسا كانت يمد على محياه التخشب لله وقلما سمع ايه او مغيره شبهه فجر لها باسلا صار الى الجهاد ونال مناها ومكث اشهر اشهر ثم حط حاله في روايه لوط حيث كانت تدار معارك حاميه ومكن فيها العدو من حصار الجبل الذي كان سمير يقاتل من على ادواره فلما نزل هو ورفاقه دارت معركة بينهم وبين العديد وقفتهم هاتني بشأنجة ولم يكن كالتجاوة أسرى أسرى إلا شمك الله كأنما سؤال لله كم <تصفيق> شهيد لم Dawaj, dawaj, wszystko dla وقضى الثلام في المجال وظهر الطريق في المجال وقضى الثلام في المجال إلى الغكار Dziękuję. Uczuła piła, uczuła ta nieba. Uczuła The a of the